لا اله الا الله الحمد لله الأحزاب لم يذهبون وإن أتى الأحزاب يودون إلا أن أسوة حسنة the edges فَأَفْزَعَ فِيقَ قلوبهم الرعب